اسمك وعنوانك ووظيفتك وجنسيتك ورقم جواز الصفر يكتب يوسف اسمه وعنوانه ووظيفته وجنسيته ورقم الجواز حجرة رقم 105 يوسف يدخل الحجرة في الحجرة سرير وخزانة ملابس وطاولة وكرسي